في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض إن أمض وأرمض يعني وإن آذاك وأزعجك صابر عطش الهوى في نفسي أعمل حاجة فلانية دي مش قادر لكن أحرى قال لك صابر بقى والمصابرة غير الصبر المصابرة مفاعلة ما بين اتنين ممكن للإنسان يصبر لكن لا يصابر ويزيك قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا المصابرة أشق أنا ممكن أصبر بيني وبيني نفسي وممكن أبتعد عن محل الهوى أو محل المشكلة وأحجز نفسي بعيد خلاص أعتزل فيسهل الصبر عليه وإن كان مرا لأن اسمه صبر الصبر مر معروف لكن المصابرة في بقى مفاعلة يعني فيه واحد تاني بيجر شكلي أنا ممكن أبقى يعني عصبي جدا وأي حد يعني يعتدي علي أدخل فيه على طول لكن طول ما هم ساكتين عني أدنى ساكت وإذا كتلاقي واحد هادي سمته هادي قوي وشكله هادي جدا وفجأة تلاقيه بقى نار تحرق فأنت تستغرب تقوله يا أخي حتى مش باين عليك تحت وشه هادي كده ورايق وبتاعه الكلام ده لكن لما جاء على المحك صار هرارا تحرق اللي زي ده ما يظهرش أبدا إنه هو عصبي طول ما فيش حد بعصاب لكن واحد بقى بيجر في شكلك مستمر يبقى مطلوب صبري فوق الصبر فبيقول لك صابر عطش الهوى في هجير المشتهى الهجير شدة الحر يعني يبقى شوف بقى لما تكون بقى انت في صحراء وفي رمضاء تشوي الجلود والشمس تحرق الجلود وتغلي منها الرؤوس وهتموت عشان تشرب لأنه ده محل العطش أو محل شدة العطش لك إذا جاءك الهوى تهوى شيئا ما كنت بتحب تسمع الأغاني زمان وما كنتش بتنام إلا على الأغاني و معينة معينه لها مواقف معاكوا بتذكرك بقى بالجباليه والشجره اللي عليها القلب والاسهم اللي طالعه ونازله والبتاع ده والمطعم ده اللي شهد بقى اروع قصص الحب والغرام والمش عارف ايه الكلام نفسك تروح ماشي بتسمع اغنيه نفسك تسمع اغنيه بتلف في الراديو عايز يجي محطه قران كريم ولا حاجه ولا مريت على كام اذاعه رحت لقيت الاغنيه اللي انت بتحبها وحفرت في قلبك مش عارف ايه وعملت ايه ده توم ساعة كده تسيبها إيه خمس دقائق أربع دقائق وتحس إن قلبك بدأ يرفرف ويتهز والكلام ده ممكن تسمع الأغنية لحد آخر استغفر الله استغفر الله توم إيه بعد ما سمعته توم جايبها على دي بقى يقول لك إيه هذه وأمثالها <تصفيق> الذي يريد السلامة لابد أن يفعد عن محل الفتنة في إذن أي هوى زي دا أو زي غيره كان بيشرب خمر كان بيشعر بيعمل إيه كان بيخلي إيه ده ممكن في لحظات نقصان الإيمان يجيله الهوى ممكن يشتد عليه الهوى كمان بيقولك صابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض فإن وصلت إلى الغاية في الصبر فاحتكم وقل عايز يقولك إذا جالك الهوى في هجير المشتهى نفسك فيه وحتموت علشان تعمل الهوى ده فربط الله عز وجل على قلبك وصبرت وتجاوزت الأزمة إذا وصلت للمرحلة دي احتكم وقل ساعتها تقول نحن هنا ده ابن الجاوز يقول هذا الكلام على افتراض إيه على افتراض أن الذي وصل إلى هذا سيحتكم ويقول لكن الواقع غير ذلك لأن من وصل إلى هذه يخاف على عمله أن لا يقبل لو وصل لهذا المستوى يتجاوز الهوى ويصبر على حز الغلاصم ويعدي هدول بقى أهل التقوى دل بيحتكم ولا يقول ده خايف لا يقبل عمل إذا وصل إلى هذه الدرجة كما في الحديث وإن كان ضعيفا ويعني كثير من الناس يحتجوا به لما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت يا رسول الله أهذا الزان يزني والسارك يسرق إن معنى الآية الذين يؤتون ما آتوا أن يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة مرعوب ليه مرعوب أنهم إلى ربهم راجعون فيحاسبهم على ما كان منهم طب مين اللي يعمل للعمل هو مرعوب اللي بيعلمه خلفه عشان كده عائشة رضي الله عنها على فرض يعني ثبوت الحديث لم تفهم إلا إن ده عاصي وإلا العبد لما يكون مطيع مرعوب من إيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبنة الصديق هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام وصدقة ثم يخشون ألا يتقبل منهم نقلنا نقلها كبيرة بعيدة خارص الحديد فيه انقطاع اسنادوا فيه انقطاع فلكن هناك شواهد كثيرة أخرى حتى من فعل الصحابة من السنة العملية وهم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم من حديث أنس وغيره حديث المغيرة ابن شعبة أنه كان يصلي حتى تتفطر قدمه فيقال له في ذلك كما قالت عائشة له وقد غفر الله لك ما يتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ثم بعد ذلك لا يوفي نعم الله عليه ويبين بجلاء أنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله عز وجل ورحمته العبد إذا أراد أنه ينظر أيدخل الجنة بالعمل أم لا لا مش هيدخل بالعمل للمسألة موازين العبد يفعل الفعل لا يجوده عادة يصلي الصلاة ممكن يأخذ خمسها بس ممكن يأخذ عشرها يأخذ ربعها لما كل صلاة يأخذ ربع في ربع في ربع خمس في خمس وعشر في عشر وساعات ما يأخذش حاجة والس ده المفترض بقى أن صلاته تتوزن تتحط في الكفة ونشوف بقى نعم الله عز وجل في الكفة ه... كلنا هنروح في ده لو المسألة كذلك إلا أن يتقبل الله عز وجل منا إذا بذلنا أقصى ما في وسعنا حتى وإن كان قليلا بس تصل إلى سقفي طاقتك فيبقى الـ الـ الـ الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فاحتكم وقول ده ابن الجوزي بقول له يعني إذا أنت وصلت لكده يبقى أنت راجل قل اللي أنت عايزه قل نحن هنا ليه لأنك حينئذ تكون وصلت إلى مقامي من لو أقسم على الله لأبر ثم ذكر ابن الجوزي رحمه الله نماذج لذلك لمين لمن لو أقسم على الله لأبر شوف أليب قال تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة الدرة عصى كانت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر يضرب بها بعض الصحابة ومع ذلك لم يكن يغضب من عمر أحد ليه لصدقه رضي الله عنه جعل الله عز وجل له من المهابة والمكانة والمحبة في قلوب الصحابة وفي قلوب التابعين ما جعلهم يتجاوزون هذا المعنى فلولا صبر عمر طبعا أي رجل يبتليه الله عز وجل بالإمارة لابد أن يتسلح بسلاح الصبر والحل الاثنين لا يسود أبدا إلا بهذين وكمن وحدة تلتة والسخاء صبر دي عصب الولاية عصب الإمارة أي واحد يتولى منصبا من المناصب لابد أن يكون صبورا وحليما وسخيا لأن الإدارة كلها مشاكل الإدارة تحتاج إلى حزم والحزم أكثر الناس يتجاوزون حدودهم كل ده جايب شفاعة أنا رجل لي منصب وعيد ده جاي بشفاعة طيب الشفاعة دي أنا سأتجاوز بقى الحكم الشرعي لك معلش عشان خطر ده أنا جاي لك وانت عارف المكان اللي بينه وبينك و... والكلام ده ومش بعيد يجيب له هدية كده ولا كده ولا بتاعه الكلام ده يكسر عينه بيها فالإنسان اللي في الإدارة لو تجاوز لهذا وهذا وهذا فسدت الإدارة فيحتاج أن يصبر يا أخي هذا لا أستطيعه معلش عشان خطر يا عم معم المعروف لا يا عم يطلع من دماغي لا عشان خطره عشان كذا ده عايز ولا لا عايز صبر وإيه اللي حتقول فكثير من الناس بيتجاوز عشان كده أنا بقول نصيحة بقى للشباب القائم على الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم في الدعوة إياك أن تتلبس بشيء من الإدارة إوا دعوتك تروح ليه؟ لأن عدة العالم وعدة الداعي إلى الله عز وجل تختلف عن عدة الإدارة الإدارة عايزة حزم وأنك لا تجامل لكن عدة الداعي اللي هو أن يصبر المشتكي يا الله يا عم الشيخ أنا فلان قال لي كذا وكذا وشتمني وأحرجني قدامي الناس وش عارفين أططر يا أخي أخوك والكتاب السبعين عذرا ولا تحمل كلمة على الشر وأنت جدال في خير محملة وحسن الظن في الله وفي في أخيك المسلم وحسن الظن ملوش أي مشاكل سوء الظن له مشاكل وبتاعه الكلام ده وخلاص أدراسة كابوسها يا عم وتزعلش من أخيك وبتاعه الكلام ده طب أنا داويت الموضوع؟ لا ما داويتش الموضوع أنا كل المسألة صبرت وخلصت لكن المشكل فأنا لو دخلت بقى في الإدارة بأخلاق الداعي إلى الله حبوز الإدارة ولو دخلت الدعوة إلى الله عز وجل بأخلاق الإدارة حبوز الدعوة ليه؟ لأن سأكون حينئذ غليظا لن أترفق مع أحد ومش أتلطف مع أحد وأسكه وسك الجندل وروح وتطلع في أي شعب من الشعاب ما يضرنيش راح فيه فما عادش ينفع أنا رجل مثلا لي قبول في المكان اللي أنا فيه قالوا لي والله عايزينك أن نعملك بقى رئيس مجلس إدارة المسجد رئيس مجلس إدارة الجمعية طب الجمعية دي لها نشاطات اجتماعية للفقراء والمرضى والمشعرفين والكلام ده البتاع انت بقى تبقى رئيس مجلس الإدارة واحد جالك والله أنا عايز كذا كذا كذا مش من حقك تاخذ ليه مش من حق إليه هو كذا مش من حقك طول لسانه طلعوا برة وبعدين خطبة الجمعة الجاية طلعت على المنبر وأتكلم بقى عن أحسن الأخلاق وأنك أخوك المسلم تكشرش في وشه أخوه المسلم تمد حبل الصبر والحلم ولمش عارفه الكلام ده يقوم اللي أنا لسه طرده برة من يومين يقول الراجل ده بيقول إيه ده لسه طردني من يومين ومش عارفه الكلام ده طب يا أخي اعمل باللي أنت بتقول فيوم يسقط هذا الرجل ويسقط الكلام اللي هو بيقوله نظراً لإيه عشان حاول أن يحزم عينه كان محقاً في الحزم مش عايز أقوله أنه تجاوز يعني كان محقاً في الحزم وأنه هو مرضاش يدي أي بني أدم لأن اللوايح لا تسمح بهذا وأنا معرفش أعمل حاجة زي كده فيبقى إذن أنا لما أخلي بقى الإداري يستخدم أخلاق الداعية ها؟ وأنا ما بقولش إن الإداري يكون بقى غريص ولا يكون الكلام ده لا أقوله يكون حازم مش قليل أدب ولا متجاوز ولا الكلام ده لا حازم حازم بمعنى لا يجامل فهذا الحزم كله